بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة الهمزة للذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وماله ما دراك الحطمة نام الله الموقدة التي تطلع على لفئدة إنها عليهم موصدة في عبد ممددة